بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 وَأَلَّئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إن فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء إن في تسع آيات إلى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو ൈഫകന അകിബതുൽ മുഫ്സിദീൻ കൈന ദൂദ വസുമന ഇൽ ഹം ദുരില്ല അല കധീരിമു മിന وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينُ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 عذابا ഉദിബന്നഹു അദബൻ ഔല അദ്ബന്നു ഔലയറ്റി بسلطان മുബി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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم أَلَسْنَا نُنْظِرُ أَصْدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ അയ്യുഹൽമല ഉവിയു കരീ മിസുലൈ മനവ ഇന്നിസ്മില്ല തലു അലൈയവ തൂണി മുസ്ലിമീ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 يرجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها ولنخرجهم منها اذله وهم صاغرون കോളയ ഐയ്യുഹൽമല ഉവൈ യുക്കും യീനിഷിഹ കബല ഐയ തൂനി മുസ്ലിമീ പാല ഇനൽ ജിന്യ അന അതി കി കബല തീം മക്കാമി കവ ഇനി അലൈഹി ലൈയു അമീൻ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 ഫ്ലിറബ്ബ്ബി ലി അബലു വനിയ അഷ്കുരു അം അക്ഫുർ വമഫ ഇന്നമ യശ്കുരു ലി നഫ്സിമ ഖറഫ ഇന്നറൊബി വനിയു കരീം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 ليلى لها دخول الصرح فلما رات فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير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 قالوا تقاسموا بالله لبيتاه نه وهو اهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون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 فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ قَارِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما تشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أَي إِلَٰهٍ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ബുജിബുക് طَرَا إِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَ إِلَٰهٍ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ مَن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أمن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ومن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ഉൽം മൈ ദുഹു അമർജുഖും قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ അല്ലഹന കും صَادِقِينَ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 وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباءنا اين المخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباءنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يعلنون وَمَا يُعْلِنُونَ مِنْ ഇന്നലെ അല്ലെ മുദൂറുഹും ഗോ ഇബി ഫിശമർദ്ദിത ബിബീൻ ഇൻ هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدا و رحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ ضَلَالَتِهِمْ إن تُسْمِعُ إِلَّا من يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً അഖറജന الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ഹാലി വല തുൗല അല്ല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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن